تَفْعَلُونَ وَلا تَكُونُوا كَاللَّذِينَ قَضَى غَضَبَهُ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَنتَ تَأْخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونُوا أُمَّةً هِيَ رَبًّا مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْنُو كُمُ اللَّهُ بِ وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَئِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً مَتَاوَحِدَةٌ وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَن تُسْأَلُوا مَا كُنتُمْ